وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينْ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمْ صراط الَّذِينَ أنعمت عَلَيْهِمْ غير الم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إماما إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون الله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله, ورسله وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ عَادٌ ازْدِنَا عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْهُ ذَلِكَ فَقَالُوا أَلِنَالَ اللَّهَ جَهْرًا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 السبت واخذنا منهم ميثاق غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وكفرهم بآيات الله وقتلهم الله بغير حق وقولهم وقولهم قلوبنا غلف بَلْ قَبَعَ اللَّهُ عَنَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَنِيْنًا وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْنِهِمْ عَنَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا وَقَوْنِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى بِنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وما قتلوه وما صنبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما له به من علم إلا اتباع الظن وما يقينا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 وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقضنوا عنه وأكلهم أموان الناس بالباطل واعتدنا للكافرين منهم عذابا أنيما لكن الواسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون طَيِّبِينَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أوحينا وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق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 وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين وموذرين لألا يكون للناس على الله حجته بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما زل إليك أنه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 طريقاً إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك عن الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم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 ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم وجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين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 اعتصموا به فسيدخلهم في رحمه منه وفضل ويهديهم اليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله ان امر هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك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 بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وحنت لكم بهمه الانعام إلا ما يتلى عليكم غير محن الصيد وانتم حرم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 الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم عن المسجد الحرام أن تعتدون وتعاونوا على البر والتقوى ولا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ والموقودة وَالْمُتَرَدِّيَةُ نطيحت وما أكن السبع إلا ما ذكيتم وما كان السبع إلا ما ذكئتم وما ذبح على النصب وأن تقسموا بالذنام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشونه وخشون اليوم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 اذا ايتت من اجورهم محصنين غير مسافحين ولا متخذي يخدان ومن يكفر باليمان فقد حبط عمله وهو في الاخره من الخاسرين الله